سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا Lahad istakbaru fi aafusihim wata'atu wa kabirah. Yoma yarun al malaikat labu shra. Labu shra yoma ورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا فجعلناها هباء Ashabul Jannah, ashabul Jannah, yau mairin kairun, mstqrroo, waahsanan maqila, yau mta shfuk al sanaa, تنزيل الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخل فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قومي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَأَبِ رَبِّكَ هَادِيَ وَأَنَا الصِّيرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَتَهُ وَاحِدَةً كَذَلِكَ كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُؤَادَ دك وردلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مك of